Bismillahirrahmanirrahim. Sbha'ni Allah, ma fi al-Samawat, wa ma fi al-Ard, wa huwa al-'Aziz al-Hakim. Huwa al-Lathi ahrja al-Lazin min ahl al-Kitaab min diyarihim la awan al-Hashr. Ma zanatum ayyi ahrju wa zannu annahu ma nayatuhum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 فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شاق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 ما افى الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول فللله وللرسول ولذل قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دون كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً يَبْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّنَّ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِن ما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهن يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لا نخرجنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم Vallahújászhadó in ne humleke szibun, le in ukridu le, jachrudu ne ma ahum, vala in kutilu le, jön, sorunehum, vala in ne soruhum le juallun el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 Inni أخاف الله, رب العالمين 2. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فِيهَا وَذَلِكَ فيها 3. وذلك جزاء الظالمين 4. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 20. 21. 22. 23. 24. بِمَا 25. وَلَا 26. 27. 28. اللَّهَ 30. 30. وَلَا 31. 32. 33. 33. وَلَا 34. 34. 34. 35. 35. 35. أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر